واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله ان الايمان بالله واليوم الاخر وقيام الساعه اصل من اصول الدين وركن من اركان الايمان بالله جل وعلا لا يصح ايمان العبد الا به كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه ان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشرره ان عقيده الايمان باليوم الاخر وقضيه الساعه وما يتقدمها من امارات وعلامات من ايقنها وتدبرها غمرته عظمتها ورهبتها واذهلته سطوتها وهيبتها واستحكم في شغاف قلبه ايمانه بصاحب الرساله واسلم منقادا لكل ما اخبر به من الغيوب صلوات ربي وسلامه عليه ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لا يمكن ان يستقر الايمان باليوم الاخر في قلب عبد من العباده لا يمكن ان يستقر الايمان باليوم الاخر في قلب عبد من العباد الا اذا وقف على حقيقه هذا اليوم وعرف احواله وكروبه واهواله اذا استقرت حقيقه الايمان باليوم الاخر في قلب عبد صادق دفعه هذا العلم بهذا اليوم الى الاستقامه على منهج الله تعالى وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سيعلم يقينا انه غدا سيقف بين يدي الله جل وعلا ليكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليقول له الملك العلام اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا ان الدنيا لم تخلق للبقاء ولم تكن دار اقامه وانما هي منزل من منازل الاخره جعلت للتزود منها الى الاخره والتهيؤ للعرض على الله تعالى وقد اذنت بالانصرام والرحيل ايها المسلمون قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور بل واقسم الرب تعالى بنفسه المقدسه على ان الساعه اتيه وواقعه فقال سبحانه الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه كما اقسم تعالى بالعظيم من مخلوقاته فقال سبحانه والذاريات ذروا الى قوله ان ما توعدون لصادق وان الدين واقع واذا كان البشر واذا كان البشر يرون الساعه بعيده فان خالق البشر يرى الساعه قريبه قال جل وعلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما وقال سبحانه اقتربت الساعه وانشق القمر بل ولشده قربها بل ولشده قربها فان القران العظيم يعبر عنها بما يدل على انها حضرت ووقعت قال جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوا وعبر عنها بالغد فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولو ان البشر يدركون ما انزل الله بقلب مبصر وعقل حاضر لها لهم الامر وملك عليهم نفوسهم ولكن كان حالهم عجبا بَيَّنَهُ رَبُّنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا السَّمَعُوا إِلَّا السَّمَّعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ هَذَا حَالُهُمْ وَهَذَا شَأْنُهُمْ غَفْلَةٌ وَلَعِبٌ مع علمهم وايمانهم بالساعه وقربها عباد الله اما عن وقت قيام الساعه فان هذا من خصائص علم الله جل وعلا لا يعلم وقت قيام الساعه ملك مقرب ولا نبي مرسل قال سبحانه يسالونك عن الساعه ايان مرساها يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه فلا يعلم وقت قيام الساعه الا الله وهي من الغيب الذي ساتر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه احدا من خلقه حتى رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعه فقد سئل عليه الصلاه والسلام متى الساعه فقال من المسؤول عنها باعلم من السائل وكان السائل جبريل عليه السلام وهو اعلى الملائكه منزلا والمسؤول هو البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وهو اعلى الخلق منزلا لا يعلمان وقت قيام الساعه وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير عباد الله واذا كان الله عز وجل قد اخفى وقت قيام الساعه فقد اخبر سبحانه ببعض العلامات والامارات والفتن والمحن التي تكون بين يدي الساعه ليعود الخلق اليه تعالى بالانابه والتوبه الى الله جل وعلا وهذا من رحمه الله تعالى بعباده حتى لا يقضى الناس على حين غفله من امرهم وحق على كل مسلم ان يعلم اشراطها وعلاماتها ليتعظ في نفسه وينذر من حوله من الاقربين وغيرهم لعل العباد ينتهون عن الذنوب وتلين منهم القلوب ويفيقون من غفلتهم ويغتنمون المهله التي اعطاهم الله عز وجل في هذه الحياه الدنيا قال سبحانه فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاءت اشراطها اي علاماتها التي يعقبها قيام الساعه فقد جعل الله عز وجل للساعه علامات تدل على قربها وانتهاء هذه الحياه الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا اخرجه الامام احمد غيره عباد الله واشراط الساعه قسمان اشراط صغرى واشراط كبرى فاما الصغرى فمنها ما ظهر وانقضى وهي الامارات البعيده ومنها ما ظهر ولم ينقضى بل لا يزال في زياده وكثره ومنها ما لم يقع الى الان وهو ات لا محاله وتكون هذه العلامات في امور غير معتاده على الناس واول اشراط الساعه الصغرى واول اشراط الساعه الصغرى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فبعثته دليل على قرب قيام الساعه وهو خاتم الانبياء وهو نبي الساعه فبالصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه فهاتين واشار بالسبابه والوسطى يمدّهما والمعنى بيني وبين قيامها مقدار ما يفضل به احدهما على الاخر قال القرطبي رحمه الله اولها النبي صلى الله عليه وسلم لانه نبي اخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامه نبي وموت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من العلامات كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال اعدد سته بين يدي ساعه وذكر النبي اولها موته فبموته عليه الصلاه والسلام انقطع الوحي من السماء واظلمت الدنيا على اصحابه تقول ام ايمن وقد بكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاه والسلام ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء رواه مسلم وتقول صفيه رضي الله عنها لا امرك ما ابكي النبي لفقده ولكن ما اخشى من الهرج اتيا لعمر كما أبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهرج آتيا فكان موته عليه الصلاة والسلام أول أمر دهم الإسلام وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه ومن أشراط الساعة الصغرى فتح بيت المقدس ومن أشراط الساعة الصغرى وقد تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة ستة عشرة من الهجرة لما حاصر أبو عبيدة أهله ووافقوا على الصلح بشرط أن يأتي إليهم عمر رضي الله تعالى عنه فأشار إليه عثمان أن لا يفعل ليكون أذل لهم وأشار علي بن أبي طالب بأن يذهب إليهم فهوى قول علي علي وذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس ومن هذه العلامات الصغرى انشقاق القمر قال سبحانه اقتربت الساعه وانشق القمر روى الامام مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه قال سأل اهل مكه النبي ايه فانشق القمر بمكه مرتين فقال اقتربت الساعه وانشق القمر وفي روايه فاراهم القمر شقين حتى راوا حراء بينهما ومنها استفاضه المال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض ثم حتى يكثر فيكم المال فيفيض لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارى لي به اي لا حاجه لي به رواه البخاري ومسلم وقد وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز كما في كتب السير والتاريخ وسيقع عندما تملا الارض عدلا زمن عيسى والمهدي عليهما السلام ومن هذه العلامات الصغرى خروج نار في في ارض الحجاز ومن هذه العلامات الصغرى خروج نار في ارض الحجاز روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصره وبصره بلد تسمى حوران في ديار الشام ولقد وقعت هذه الايه بالمدينه النبويه بمثل ما حدث به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم خرجت في زماننا نار بالمدينه وكانت نارا عظيمه جدا من جنب المدينه الشرقي وراء الحره وتواتر العلم بها عند جميع اهل الشام وسائر البلدان وقال القرطبي في التذكره ولقد وقعت هذه الايه بمثل ما حدَّثَ الصادقُ المصدوق ففي يوم الأربعاء في الثالث من شهر جُمادَ الآخرة سنة أربعٍ وخمسينَ وستمائة خرجَت نارٌ من أرض الحجاز كانت لا تمرُّ على جبلٍ إلا دكَّته وأذابَته رآها من أرض الحجاز جميعُ أهل الشام وقال أبو شامَ تناقِلاً عمَّن حضَرَها لما كانت ليله الاربعاء ثالث جمادى الاخره سنه 54 و 600 ظهر بالمدينه النبويه دوي عظيم ثم زلزال عظيم رجفت منها الارض والحيطان والسقوف والابواب ساعه بعد ساعه الى يوم الجمعه الخامس من الشهر المذكور ثم ظهرت نار عظيمه في الحره قريبه من قريضه نبصرها من دورنا من داخل المدينه وهي نار عظيمه اشعالها اكثر من ثلاث منارات وقد سالت اوديه بالنار الى وادي شذا مسيل الماء بل الجبال تسيل نيران يخرج من وسطها سهود والجبال نيران تاكل الحجاره قد اكلت الارض والنار في زياده ما تغيرت كيف عباد الله وقد راها اهل ينبع وهي وهي اين نار قريبه من جبل احد بل راها اهل الشام كما نقل ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن العلامات ظهور الخوارج وظهور مدعي النبوه يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعموا انه رسول الله اخرجه البخاري وقد ظهر على عهده وبعده كثير منهم ومن اعظم العلامات الصغرى ايها المسلمون ظهور الشرك في امه التوحيد وهذه الرازيه قد ظهرت وسحكمت في كثير من البلاد الاسلاميه حيث بنيت المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وطافوا بها وتمسحوا بها ونذروا لها من دون الله تعالى وقصدوها بالتبرك والرجاء وكشف الكربات والالتجاء وفي هذه العلامه يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امه الاوثان اخرجه ابو داود والترمذي ومن اشراط الساعه الصغرى ظهور المعازف واستحلالها وفش الغاء والاستحالها فعن سهل بن سعد إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في اخر الزمان سيكون في اخر الزمان خصف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال اذا ظهرت المعازف والقينات والقينات المغنيات وقد عظم ظهور هذا الفساد في هذا الزمان وانتشر انتشارا لا نظير له وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي مالك الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوان يسحلون الحرا وهو الزنا والحرير والخمره والمعازف ومن العلامات عباد الله خشوم الكاسيات العاريات يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها خرجه مسلم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بقوله كاسيات لانهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن عاريات لان ثيابهن لا تكون ساتره لابدانهن لرققتها وشفافيتها او لقصرها او لضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها او تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الاخره وقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كاسنمه البخت المائله اي يعظم رؤوسهن وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل الى ناحيه من جوانب الراس كما تميل اسنمه الابل وهذه الاماره عباد الله ظهرت قبل عصرنا وهي فيه اكثر ظهورا واشد السفحالا ومن العلامات الصغرى ظهور الفتن وهي الامور التي يلتبس الحق فيها بالباطل فتزلزل ايمان العباد فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعه فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا رواه الترمذي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن نبي قبلي انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا علي ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء الفتنه فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكه ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فالتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وقد ظهرت اول هذه الفتن بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فان حذيفه ان عمر بن الخطاب قال له ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه فقال حذيفة انا احفظ كما قال قال هات انك لجريء فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا امير المؤمنين لا باس عليك منها ان بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب او يكسر قال لا بل يكسر قال ذاك احرى الا يغلق قلنا عالم عمر الباب قال نعم كما ان دون غدن الليله اني حدثته حديثا ليس بالاغاليق فهبنا ان نساله وامرنا مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر رواه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم لسال المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد في عباد الله ومن علامات الساعه الصغرى كثره القتل وإراقه الدماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه ايام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل أخرجه البخاري والهرج القتل وعند أحمد انه ليس بقتلكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الحرب والقاتل والمقتول في النار رواه مسلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفيه التحذير من الفتنه والحث على الاجتناب الدخول فيها ومن العلامات ظهور موت الفجاء فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امارات الساعه ان يظهر موت الفجاء اخرجه الطبراني ومن العلامات الصوره تتطاول في البنيان يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور ان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ومن العلامات تقارب الزمان فقد صح عند احمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم علق الحافظ رحمه الله تعالى بقوله فاننا نجد في سرعه الايام ما لم نجده في العصر الذي قبلنا ومن العلامات عباد الله التي نجمت في هذه الاوقات وصح خبرها عن خيل البريات ما ورد في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتاتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتله عظيمه دعوتهما واحده وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وحنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس امنوا اجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها فذالك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولتقوم الساعة ولقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بنبل لقحته فلا يطعمه ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقوم الساعة وقد رفع اكلته الى فاه فلا يطعمها رواه البخاري وروى مسلم بعضا منه وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم فقال اعد الست بين يدي ساعه موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم والموتان موت يقع في الماشيه فيهلكها والقعاص داء ياخذ الغنم لا يلبثها ان تموت ثم صفاده المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضل ساخطا ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا دخلت ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون فياتونكم تحت ثمانين راية فياتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية 12000 رواه البخاري كما ثبت بالصحيح ان من علامات الساعه كثره النساء وقله الرجال وموت العلماء وضياع الامانه وانتشار الزنا والربا وشرب الخمر واستحلال المعازف وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بين هذه الساعات سنوات خداعه يتهم فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضه وهم الفسقه والسفهاء الذين يتكلمون في امن العامه وتضيع الامانه فتوسد الامور الى غير اهلها ويسود كل قبيله منافقها ويرفع العلم ويقبض العلماء ويكثر الجهل ويوضع الاخيار ويرفعُ الأشرار ويُقرَّبون ويتباهى الناس في المساجد فيُحسِّنون بناءها ويضيِّعون الصلاة التي من أجلها بُنيت وهذا كما هو مشاهدنا الآن بكثرة وصدق الصادق المصدوق صلواتُ ربِّ وسلامُه عليه حيث يقول بدأ الإسلام غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأ فطوبا للغُرباء ألا فاتقوا الله عباد الله وادَّكِروا بهذه الأشراط في كل الأحوال وتقربوا الى ربكم لصالح الاعمال ما دمتم في زمن الفسحه والامحال فهذا اوان للاستدراك وهذا اوان الرجوع والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين